119. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة 110. فاعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية 111. إنا لما طغى الماء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 كَتَدَكَّتَ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِ وَهِيَ عَلَى أَرْجَائِهَا 117. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 118. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 119. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أو كتابية إني ظننت أن ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف غاددية قلوا وشرو هني 119. بما أسلفتم في الأيام الخالية 110. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه 111. ولم أدر ما حسابيه يا ليت هكانت القاضية ما أغنى عني مالية 114. هلك عني سلطانية 115. قذوب فغلوه ثم الجحيم صلوا 119. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 110. ولا يحب على طعام المسكين